وَاتَّبِعُوا قَوْلَكُمْ أَوْجِهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَهُ وَاللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا وَكُلُوا مِن رِّزْقِ أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما من في السماء أن يرسل عليكم حاطبا فتتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم طافات ويقبض ما يمشكه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 هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما